قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِمَّنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ فخرج على قومه في دينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليس لنا مثل ما أوتي طارون إنه لذو حظ عظيم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 الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين سمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقبر لولا الله علينا لخفف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فتادا والعاقبة للمستقين مَنْ جاء تَنَنت فَلَهُ خيُوم مِنهَا وَمَنْ جَأَسَنّئَاتِ فَلَا يُجزَّ لين عَمِل السَّّئاتِ إَّا م كانوا يَعملُ